اتفرح بالسرير عميد ملك بجهلك والحصول على السريره ولو قررت فكرك في المنايا اذا لبكيت بالعين القريره اقل عشيه جسد جرير إ ل ى جدث ليسال عن جريره وما رقت ولا رثت الليالي من السرحان للاظبى الغريره فهل أ و ص ت بنيها أ م خ ش ف ب أ ن لا تظلموا احدا ب ر ي ر ة تودعنا ا ل ح ي ا ة بمر ك أ س إ ذ ا انتقضت من الحي ا ل م ر ي ر ة ناى عنه النسيس فقد تساوى له لمس الحديده والحريره لا يجزعن من ا ل م ن ي ة عاقل فالنعش من نعش الفتى أ ن يعثرى والعيش من عشي البصير أ ص ا ب ه قلب و إ س ك ا ن فسم لتدثرى والدفن دفء في الشتاء وظله في القيض حق لمثلها أ ن يؤثرى اعني بذلك أ ن ه لي مؤمن من كل رزء في حياتي اثرى إ ن الذي ظلم ا ل أ ن ا م قضى له بسلوكه النكبات حتى ينثرى والرب لم يزدد ولا هو ناقص ما قل ملك إ ل ه ن ا ف ي ك ث ر ى لم أ ر ض راي و ل ا ة قوم لقبوا ملكا بمقتدر و آ خ ر قاهرا هذه صفات الله جل جلاله فالحق بمن هجر ا ل غ و ا ت م ظ ا ه ر ا نبغي التطهر والقضاء جرى لنا بسواه حتى ما نعاين طاهرا والناس في ظلم الشكوك ت ن ا ز ع فيها وما لمحوا نهارا باهرا نمضي ونترك البلاد ع ر ي ض ة والصبح أ ن و ر والنجوم زواهرا عش ما بدا لك لن ترى إ ل ا مدى يطوى كعادته ودهرا داهرا لا تولدوا واذا أ ب ى طبع فلا تئدوا و أ ك ر م بالتراب مصاهرا والجسم أ ص ل فرعته ق د ر ة ف أ ب ا ن خالقه ح ص ا وجواهرا كم قائم بعظاته متفقه في الدين يوجد حين يكشف عاهرا وعلمت قلب المرء يغرق في ه و ا دنياه خاب ة مكاتما ومجاهرا ماذا أ ف د ت ب أ ن أ ط ل ت تفكرا فيها وقد أ ف ن ي ت ليلك ساهرا وخمول ذكرك في ا ل ح ي ا ة س ل ا م ة ودهاك من أ م س ى لذكرك شاهرا فتجنبا متوافقين على الاذى متخالفين بواطنا و ض و ا ه ر ا و إ خ ا ل ن ا في البحر ليس بسالم منه الذي ركب الغوارب ماهرا ملكوا فما سلكوا سبيل الرشد بل م ل أ و ا الديار ضواربا ومزاهرا مال النعائم لا تمل نفارها والشهب ت أ ل ف سيرها وسفارها والطبع يخفر ذ م ة من ناسك والعقل يكره جاهدا اخفارها تلت النصارى في الصوامع ك ت ب ه ا ويهود ت ق ر أ بالقوى اسفارها ليس المعاشر سبدت هاماتها كمعاشر أ م س د تجم وفارها واعد قص ا ل ض ف ر شيم ت ن ا س ك والهند بعد م ط ي ل ة أ ظ ف ا ر ه ا ملل غدت فرقا وكل ش ر ي ع ة تبدي ل م ض م ر غيرها إ ك ف ا ر ه ا و ا ل ر م ل ة البيضاء غودر أ ه ل ه ا بعد ا ل ر ف ا غ ة ي أ ك ل و ن قفارها والعرب خالفت ا ل ح ض ا ر ة وانتقت سكن الفلاه ورعلها وصفارها كانت إ م ا ؤ ه م زوافر مورد ف ا ل آ ن أ ث ق ل ن ظ ر ه ا أ ز ف ا ر ه ا أ ه ل ت بها ا ل أ م ص ا ر فهي ضوارب عمد الممالك لا تريد قفارها لم يبق إ ل ا أ ن ت أ م جيادهم رمحا لتقطع رملها وجفارها ع ت ر ا ل ف و ا ر س بالصوارم والقنا والملك في مصر يعتر فارها ج ع ل ا ل ش ف ا ر هواديا ل ت ن و ف ة مرهاء تكحل بالدجى أ ش ف ا ر ا تكبو زناد القادحين وعامر بالشام تقدح مرخها وعفارها وإذا الذنوب طمت ف أ خ ل ص ت و ب ة لله يلف بفضله غفارها مثل الفتى عند التغرب والنوى مثل ا ل ش ر ا ر ة إ ن تفارق نارها إ ن صادفت أ ر ض ا أ ر د ك خمودها أ و وافقت أ ك ل ا أ ر د ك منارها ولبئس نفس المرء نفس حسنت فعل القبيح له فنصش نارها ورهاء م ف س د ة أ ه ا ن ت عرضها حتى أ ص ي ب ت و أ ك ر م ت دينارها و أ س ا ء ناكح ز و ج ة ن ص ر ا ن ة قطعت ل أ ج ل نكاحه زنارها ما لي بما بعد الردى مخبره قد أ د م ت ا ل آ ن فهاد البره الليل و ا ل إ ص ب ا ح والقيض و ا ل إ ب ر ا د والمنزل و ا ل م ق ب ر ة كم رام سبر ا ل أ م ر من قبلنا فنادت ا ل ق د ر ة لن تسبره فاجبر فقيرا بعطاء له إ ن كان في طولك أ ن تجبره سبحان مولانا الذي صاغنا ماظهرت في ع ظ ة أ ك ب ر ه عشنا وجسر الموت قدامنا تشمر ا ل آ ن لكي تعبره والعز في ا ل ث ر و ة والعيش في ا ل ح ب ر ة و ا ل ح ر ف ة في ا ل م ح ب ر ة إ ي ا ك و ا ل إ ي م ا ن تلقي بها ف إ ن ه ا م ح ر ج ة م ك ف ر ة و ذ م ة المؤمن م غ ف و ر ة بالدين لا تدنو لها م خ ف ر ة عيس تباري جد لها بالفتى فجد لها يا رب ب ا ل م غ ف ر ة أ ق ف ر في المطعم ركبانها والقوم ب ا ل د و ي ة ا ل م غ ف ر ة ما حاولوا عفوك لا غيره من ولد تمنحه أ و ف ر ة كم جاوزوا من حندس مظلم ليبلغوا رحمتك ا ل م س ف ر ة ما الغفر في أ ن ج م ه آ م ن ا ل أ ق د ا ر ب ل غ ا ل غ ف ر ة و ا ل م غ ف ر ة أ ي ا ل ح د الشيخ وملحوده ا ا قد آ ن للحافر أ ن يحفر بيني وبين البعث طول البلا ومن لهذي النفس أ ن تطفر من عاش سبعين فهو في نصب وليس للعيش بعدها خيره والخير من زئبق تشكله و إ ن م ا يرقب امرؤ غيره ا لا يتطير بناعب أ ح د فكل ما شاهد الفتى طيره رؤيتك الميت في الكرى سبب يقول من يفقد الحياه يره هل سار في الناس اول بطقا فيتبع الناس بعده سيره ملوكنا الصالحون كلهم زير نساء يهش ل ل ز ي ا ر ة يا حصان النساء كم فارسا ولدك مه إ ن م ا ولدت قبورا من أ ر ا د البقاء وهو حبيب فليعدن للحزن قلبا صبورا لو درى بالذي علمت ثبير ل د ع ى من أ ذ ى الحياه ثبورا ما ترى في الزمان إ ل ا قتيلا أ و أ س ي ر ا لحتفه مصبورا عبر الناس فوق جسر أ م ا م ي وتخلفت لا أ ر ي د عبورا أ ش ع ر الله خالق ا ل أ م م الشعر الغميصاء ذله والعبورا وتحب ا ل أ م الخلوبه وداوود يحب الدنيا و ي ت ل الزبورا كلنا يشهد ا ل إ ل ه كثير يترجى بضعف ر أ ي جبورا قد خبرنا فكيف يغتر بالشيء الذي بات عندنا مخبورا استرد ا ل ح ي ا ة منك لعمر الله من كان ل ل ح ي ا ة معيرا ربما تدرجين في أ و ل النمل إ ذ ا ما ع د و ن عيرا فعيرا وتحلين ق ر ي ة فسقاك الموت ك أ س ا كما سقاها البعيرا أ ت ر ج ي ن من إ ل ه ك عفوا وتخافين في الحساب السعيرا لعن ا ل ح ر س كم تحركت قوتا ثم خلفت بره والشعيرا قد يحج الفتى ويغنى بعرس وهو من ص ر ة اللجين ص ر و ر ة بدر المال مثل بدر الدجى يمحق من بعد أ ن يتم ض ر و ر ة ح ج ة إ ن أ ق م ت ه ا لضعيف ح ج ة في حقوقها م ب ر و ر ة أ ي ه ا المرء إ ن م ا أ ن ت ك ا ل ن م ل ة تغدو ل ب ر ة م ج ر و ر ة يبعث الله في نهار وليل بركات من رزقه م د ر و ر ة ما لباس التقوى على الناس لكن ثيابا على الخنا م ز ر و ر ة أ د ف ئ بالطعان بين التراقي والحوايا أ س ن ة م ق ر و ر ة قد تلاقي الحمام في وضح اليوم نفوس بصبحها م س ر و ر ة وترى الحق يستنير فتدري أ ن ه ا في حياتها م غ ر و ر ة أ ت د ر ي النجوم بما عندنا وتشكو من ا ل أ ي ن أ س ف ا ر ه ا وتغبط غ ا ن ي ة في النساء تعبط في بيتها فارها بني آ د م كلكم ظالم فما تنصف العين أ ش ف ا ر ه ا وقد أ ه ل ت بالخنا داركم فلا أ ب ع د الله إ ق ف ا ر ه ا ويلهم نساكها تربها كما ظل يلهم كفارها فهل قام من لحده ميت يعيب على النفس إ خ ف ا ر ه ا يقول جنينا ذنوبا لنا وجدنا المهيمن غفارها ك أ ن ح ي ا ة الفتى ل ي ل ة يرجي أ خ و اللب إ س ف ا ر ه ا مضى المرء موسى و أ ض ح ت ي ه و د تتلو على الدهر أ س ف ا ر ه ا نقلم للنسك اظفارنا وطولت الهند اظفارها تباركت ان الموت فرض على الفتى ولو أ ن ه بعض النجوم التي تسري ورب امرئ كالنسر في العز والعلا هوى بسنان مثل ق ا د م ة النسر وهون ما نلقى من البؤس أ ن ن ا بنو سفر أ و عابرون على جسر وما يترك ا ل إ ن س ا ن دنياه راضيا بعز ولكن مستضاما على قسر وما تمنع ا ل آ د ا ب والملك سيدا كقابوس في أ ي ا م ه وفنا خسر ي متى أ ل ق من بعد المنيه اسرتي أ خ ب ر ه م أ ن ي خلصت من ا ل أ س ر سما نفر ضرب المئين ولم أ ز ل بحمدك مثل الكسر يضرب في الكسر غدا رمضاني ليس عني بمنقض وكل زماني ليلتي اخر الشهر أ ر و م خلاصا من قضاء مسلط علي توخى قاهر الناس بالقهر رمى آ ل صخر بالصخور وجرولا بهضب و أ ل ق ى الراسيات على فتر ي ولو طار جبريل ب ق ي ة عمره عن الدهر م ص ط ا ع الخروج من الدهر وقد ز ع م ا ل أ ف ل ا ك يدركها البلا ف إ ن كان حقا ف ا ل ن ج ا س ت كالطهر ي و أ م ا الذي لا ريب فيه لعاقل فغدر الليالي ب ا ل ظ ل ا م ي ة الزهر ي و إ ن صح أ ن النيرات م ح س ة فماذا نكرتم من وداد ومن صهر ي لعل سهيلا وهو فحل كواكب تزوج بنتا للسماك على مهري يقولون ت أ ت ي فوقنا مثل ما أ ت ا ب ن ا ل أ ر ض في حال السرار أ و الجهر فيا ليت شعري هل ف ر ا ع من الردى وتركع نسكا بالعشاء و ب ا ل ض ه ر وتكذب إ ن المين في آ ل آ د م غرائز جاءت بالنفاق وبالعهر لقد وضعت حواء أ م ك ذكرها بدار الرزايا من عوان ومن ذكر ولم يتناول د ر ة الحق غائص من الناس إ ل ا ب ا ل ر و ي ة والفكر صروف الليالي إ ن سمحن ا لماجد بذكر جميل عدن ا يعصفن ا بالذكر مكرن بكل المدركات جسومها و أ ع ر ا ض ه ا فليلحق المكر بالمكر نهار كذي ل ل ب العديم و ل ي ل ة ك إ ح د ى بنات الزنج يلعبن بالدكر فهل علمت شغواء في النيق أ ن ه ا س ي خ ل ج ه ا ريب المنون من الوكر ف إ ن جهلت ذاك المصاب ف ر ا ح ة وان ايقنته فهي في نبا النكر دع النسل ان النسل عقباه ميته ويهجر طيب الراح خوفا من السكر على الذم بتنا مجمعين وحالنا من الرعب حال المجمعين على الشكر وهل يصبح الساجي الجديلي بازلا اذا لم يجز في سنه ع ص ر البكر ي أ ر ا ع فلا أ ر ع ى ومثلي معاشر تنام فلا ك ن ي وتكرى فلا تكر ارى ابن ابي إ س ح ا ق أ س ح ق ه الردى و أ د ر ك عمر الدهر نفس أ ب ي ع م ر ي تباهوا ب أ م ر صيروه مكاسبا فعاد عليهم بالخسيس من ا ل أ م ر ب ك س و ة برد أ و ب إ ع ط ا ء بلغه من العيش لا جم العطاء ولا غمر ولم يصنعوا شيئا ولكن تنازعوا أ ب ا ق ي ل ة تضحي مثلها مده الجمر فلا يضع الله المساعي في التقى فمن يسعى فيها لا يخف غبن القمر أ م ا قاله الكوفي في الزهد مثلما تغنى به البصري في ص ف ة الخمر م غ ن ي ة ه ذ ه ا ل ح م ا م ة أ ص ب ح ت تغني على ظهر الطريق بلا جدر أ ر ا م ت من الله الثواب ام ن ب ر د تؤمر بالسجع التخلص من ن ذ ر ي لقد أ ك ث ر ت حتى حسبت مقالتها و إ ن كان معدوم السقاط من الهدر ي تخوفنا من أ م دفر خ د ي ع ة ومكرا فلم تذر الدموع ولم ت ذ ر عدمناك دنيانا على الصحف والرضا فقد شفنا زرع تكون من بدر ي و إ ن ا لعذريون فيك من الهوى ولسنا بعذريين فيك من العذر غبقنا الاذى والجاشريه همنا ونادى ظلام لا سبيل الى الجشر اتكتب سطرا ليس فيه تخوف لربك ما اولى بنانك بالاشر وان بطكت عشر فمن بعد ما جنت بكل فسيط حظ اكثر من عشر وما زالت ا ل أ ي ا م يبشر صرفها أ د ي م ي ا حتى ما يحس من البشر وحبري اودى بالمدى ف ك أ ن ه جديد مدى أ ن ح ت لحبرك بالقشر و أ ع ج ب ما تخشاه دعوه هاتف أ ت ي ت م فهموا ب يا نيام إ ل ى الحشر فيا ليتنا عشنا ح ي ا ة بلا ردى يد الدهر او متنا مماتا بلا نشر ترج بلطف القول رد مخالف اليك فكم طرف يسكن بالنقر وان لم تر ا ل س ق ر ا ل ح م ا م ة دهرها فمن شيم الورق الحذار من ا ل س ق ر وان جاء ضيف طارق عن ض ر و ر ة ف د خ ر لقاريه الطعام الذي يقري تعودت مني ع ا د ة فتركتها وما ذاك من نسيان حق ولا حقر و إ ن اقتناع النفس من أ ح س ن الغنى كما أ ن سوء الحرص من أ ق ب ح الفقر أ ر ى كفر طاب أ ع ج ز الماء حفرها وبالس أ غ ن ا ه ا الفرات عن الحفر كذلك مجرى الرزق واد بلا ندى وواد به فيض و آ خ ر ذو جفر ي خبرت البرايا و ا ل ت ص ع ل ك والغنى و خ ض الحشايا و ا ل و ج ي ف مع السفر ي ف أ ط ي ب أ ر ض الله ما قل أ ه ل ه ولم ي ن أ ف ي ه القوت عن يدك السفر يعاني مقيم بالعراق وفارس وبالشام ما لم يلقه ساكن القفر فمل عن بني حواء من ن س ل آ د م لتنزل بين الحو و ا ل أ د م والعفر ولا بد في دنياك من نصب لها وهل وضع ا ل أ ث ق ا ل دهرك عن شفر ي أ ل ي س ه زبر الغاب وهو مملق على الوحش يبغي الصيد بالناب والظفر ي و أ ن ت إ ذ ا استعملت أ ك و ا ب عسجد أ س ا ت ويجزيك ا ل إ ن ا ء من الصفر ي لقد سكنت نفسي على الكهر جسمها فالفيتها لا تستقر من النفر ف إ ن لم تنل ا وفرا من المال فاستعن و ف ا ر ة عقل فهي أ ز ك ى من الوفر و إ ن لم يكن لب الفتى مع شخصه وليدا فما يفري لنفع ولا يفري يسمي غوي من يخالف كافرا له الويل أ ي الناس خال من الكفر حصلنا على التمويه وارتاب بعضنا ببعض فعند العين ريب من الشفر وليس الذي قال اليهودي ثابتا سوى أ ن ه بالخط أ ث ب ت في السفر غفرنا وما أ غ ن ى اغتفارا و إ ن م ا عنيت انتكاس ا ل ب ر إ ل ى كرم الغفر إ ذ ا خشيت أ م على ابن م ن ي ة فيا أ م دفر قد أ م ن ت على إ ذ ا سعد البازي البعيد مغاره ت أ د ى إ ل ي ه رزقه وهو في الوكر ويحوي الفتى بالجد مال عدوه على رغمه من غير حرص ولا مكر ولو نحس الطي لالحق حاتم بحي سواها مثل تغلب أ و بكر وما أ م د في الدهر يبلغ م ر ة ب أ ب ع د مما ناله المرء بالفكر ك ل ه طيبا فالطيب فيما طعمتم يبين على أ ف و ا ه ك م خالص الشكر وقد لاح شيب في ا ل د ر ى فصحوتم وصح لكم أ ن الشباب من السكر فلا تنسوا الله الذي لو هديتم إ ل ى رشدكم مازال منكم على ذكري ولا تنكروا حق الكبير ف إ ن ه لاوجب مما تعرفون من النكر إ ذ ا كسر العبد ا ل إ ن ا ء فعده اداه له إ ن ا ل إ ن ا ء إ ل ى كسر رقيقك أ س ر ى في يديك فلا تكن غليظا عليهم واتق الله في الاسر نمر سراعا بين عدمين ما لنا لبات ك أ ن ن ا عابرون على جسر نسير ونسري عامدين لمنزل تشد يداه ر ب ق ة السائر المسر ي وقد ن أ م ل الامال وهي منوطه إ ل ى ذ ن ب السرحان أ و عنق النسر إ ذ ا كنت ذا ث ت ي ن فاغدو محاربا عدوين واحذر من ثلاث ضرائر و إ ن ه ن أ ب د ي ن ا ل م و د ة والرضا فكم من حقود غيبت في السرائر قرانك ما بين النساء أ د ي ة لهن فلا تحمل أ ذ ا ك الحرائر و إ ن كنت غرا بالزمان و أ ه ل ه فتكفيك إ ح د ى ا ل آ ن س ا ت الغرائر لقد ود اصحاب الكبائر لو ر أ و ا جرائرهم م ق ذ و ف ة في الجرائر يعيب أ ن ا س أ ن قوما تجردوا لحمامهم نصب العيون الشوازر ي ل ق د س ع د و ا إ ن كان لم يجر عندهم من الوزر إ ل ا تركهم ل ل م آ ز ر ي عجبت لهذا الشخص ي أ و ي الى الثرى وقد عاش دهرا في الرفاق السوائر ي تقلبه الايام في كل و ج ه ة كتقليب وزن في فلوك الدوائر قضاء يوافي من جميع جهاته كما هو عن ايماننا و ا ل أ ي ا س ر ولو لم يرد جور البزاه عن القطا مكونها ما صاغها بمناسر ي ر أ ي ت سكوتي متجرا فلزمته إ ذ ا لم يفد ربحا فلست بخاسر يقول لك العقل الذي بين الهدى إ ذ ا أ ن ت لم ت د ر عدوا فداره وقبل يد الجان الذي لست واصلا إ ل ى قطعها وانظر سقوط جداره وما الوقت إ ل ا طائر ي أ خ ذ المدى فبادره إ ذ كل النهى في بداره ر أ ت ك البرايا ظالما ي ب ن آ د م وبئس الفتى من جار عند اقتداره ونالت أ ذ ا ت عنه جارا ونائيا و أ م ن منه ضيغم في خداره وفاره دارين افتراها لطيبه وما أ م ن ت بلواه فاره داره ويجهل حتى ي س أ ل الفلك الذي يدور عليه كيف بدء مداره يحاور نجم الليل جهلا ك أ ن ه على طول ناي طالع في انحداره وما برحت في الصدر للضغن أ ن ارن عجبت لها لم تشتعل في صداره لنفسي إ ن تناى عن الجسم ر و ع ة ك ر و ع ة أ ن ث ى أ ج ل ي ة عن ب ي ا ر ه ا ف إ ن رحلت بالرغم عن مستقرها فما كان سكناها له باختيارها ففوزوا بنسك في ا ل ح ي ا ة وثبتوا ل أ ق د ا م ك م في ا ل أ ر ض قبل انهيارها و إ ن تعظموا في دينكم جمعاتكم ف إ ن رجالا أ و ل ع ت بشيارها تعاليت رب النجم هل هو عالم بحالاته في مطلع ومغار أ م الشهب لم تشعر كما جهل الهدى وقود لدى غار يحش بغار ولم يدر سيف الهند ما جشم الفتى به من سرى ليل وبعد مغار ومن هوي الدنيا الكذوب ف إ ن ه رهين بثوبي ذله وصغار إ ذ ا هي جادت خسرت و إ ذ ا أ ب د فكم حسرت من ج ل ة وصغار إ ذ ا كنت لا تسطيع دفع ص غ ي ر ة أ ل م ت ولا تسطيع دفع كبير فسلم إ ل ى الله المقادير راضيا ولا ت س أ ل ب ا ل أ م ر غير خبير وليس بغال ناصح تستفيده ولو كار من تبر بمثل ثدي مال البصائر لا تخلو من السدر والعقل يعصى فيمسي وهو كالهدر اليت أ ث ن ي على قوم بنسكهم وقد تكشف سهل ا ل أ ر ض عن غدر إ ن قلت صفوا ب إ ل غ ا ز فمعتمد ي صفوا من الصف لا صفوا من الكدر من كان في الدهر ذا جد أ ف ا د به ما شاء حتى اشتراء البدر بالبدر وقس بما كان أ م ر ا لم يكن تره فالرجل تعرف بعض الموت بالخدر على خبيئك أ س ت ا ر م ض ا ع ف ة بالعقل والصمت و ا ل أ ب و ا ب والجبر لكل وقت شؤون تستعد له والهم في الورد غير الهم في الصدر ما قلت أ س ر ي في ليل على عمل أ د ا ر ه الله و ا ل أ ف ل ا ك لم تدر ي أ ض ر من جدري شان حامله بحمله جدري جاء من جدر ي والمرء ينكر ما لم تجر عادته بمثله ثم يبغي الحوت في الغدر ي ط أ بالحوافر قتلى في مصارعها فالجسم بعد فراق الروح كالمدر ي والنفس تطلب أ غ ر ا ض ا ولو علمت بالغيب سيئت بمخبوء من القدر امسى خليلك عند اللب محتقرا وليس في الملا الغادي بمحتقر ي تخال نور ا ل أ ق ا ح ي في عوارضه ي د ن ى اليه ب ك أ س ذائب الشقر إ ن يعطها وهو رضوى في زجاجته يعدم رشادا فلا يحلم ولا يقر ي كم سيد جعلته الراح من خرق وكان كالهض من فهلان أ و أ ق ر والراح تجعل مر العيش عندهم حلوا وقد ذكرتهم أ و ل المقر ت خ ا ل س و ا ل ذ ة منها م ع ج ل ة ولم يبالوا بما يلقون من سقر و أ غ ن ت الشرب إ ل ا من جميل ن ه ن من يفتقر منه يوجد شر مفتقر يا رب كالخدر عدي م ي ت ة وسنن ف إ ن م ا أ ن ت احدى الغيد من مضر ي طيبي ضميرا ب أ م ر لا محيد له يلقاه بالرغم أ ه ل البدو والحضر لم تكفه الخضر من لؤم ولا كرم ولا تجاوز عن موسى ولا الخضر لو كانت الريح تحتي ما نجوت بها فكيف أ ن ج و بذات الشد والحضر السعد يجعل ذريي الدبى نعما والنحس يهلك ما للمرء من أ م ر والخمر تخمير عقل فجف ض ا ر ب ة ترمي ا ل ح ج ا في ضراء الورد والخمر يعلل الحي نفسا غير ب ا ق ي ة حتى يقصر عنه الليل بالسمر لا يعجبنك في جنح ا ل د ج ا قمر ف إ ن عقبى محاق غ ا ي ة القمر والدهر أ ن س ى بني بكر ب ج ي ر ه م وسوف ينسي قريشا غ د ر ة الشمر ولا تروقنك ا ل أ غ ص ا ن م ا ئ د ة ف إ ن م ا تحمد ا ل أ ش ج ا ر بالثمر عجبت ل ل ض ب ي منسوبا إ ل ى أ س د وللمهات التي تعزى إ ل ى النمر في عالم غ ي ر ة الحمراء عادتهم وليس تعرف فيهم غ ي ر ة الحمر و وحج كلمي ة بعض الناس معتمرا فهل أ ل ا م على حج ومعتمر ومذمرات أ م و ر زادهن سنن إ ض م ا ر ه ن وتجري الخيل ب ا ل ض م ر خلدتهن بسجن السر من خلد سوداؤه من أ ع ا د البيض في ا ل ح م و ر لما تولى يزيد ا ل أ م ر هان على معاشر كونه من قبل في عمري تخاف قمر الليالي وهي ب ا ه ش ة إ ل ى ا ل أ ن ا م ب أ ي د غاله قمري نعوذ بالله من ملك نشبهه غيما أ ر ا ق متى لا يمر لا يمر وللمقادير احكام اذا وقعت بالهضب ماره او ا ل ل ج ي لم يمر صار الكتاب مزامير ا ل غ و ا ت لهم به اغاني في حميم ا والزمر صلوا به ثم صلوا في مظالمهم مثل السيوف على المستانس القمر قد خانت البعل ا ن ث ا تستجيش له ب ه م ز ة وهو غيط جد منهمر قد باشروك بمكروه أ د ي ت به حتى توهمت اليسوا من البشر زهو التكبر لا زهو النخيل بهم والنبع ليس بمجني من العشر خمسا وعشرا أ ج ا د و ا في قراءتهم ووفروا المال من خمس ومن عشر ولا يحجون من دين ولا نسك و إ ن م ا ذاك إ ف ر ا ط من ا ل أ ش ر إ ذ ا استشاروك فانصحهم و إ ن غضبوا ف إ ن كفيت ولم ت س أ ل فلا تشر ي إ ن الليالي تسقي الحتف ساكنها قيلا وصبحا وفي الظلماء والجشر ي وتلهم النحل جمع ا ل أ ر ي ج ا ه د ة حتى إ ذ ا جم قالت للعديم شري تعطي و ت أ خ ذ حتى مبسما دردا أ ع ط ت ب أ خ ذ الذي فيه من ا ل أ ش ر وقد طوتني ك أ ن ي ضرب منسرح فيا لطي لطي غير منتشر والله ينشر أ ر و ا ح ا بقدرته ويبعث الغيث في أ ر و ا ح ه النشر كم ي م ظ م الدهر من عقد وينثره وليس عقد ثرياه بمنتثر وطال وقت على ماض فغادره بلا جهاز ولا أ ث ر ولا أ ث ر نشكو نفوسا إ ل ي ن ا غير م ح س ن ة ما ان تحن على أ ق د ا م ن ا العثر إ ن كان لم يترك قيس له وطرا الا قضاه فما قضيت من وطر ي ورب نفس أ ص ا ب ت ع ي ش ة رغدا لو لم تبت من مناياها على خطر أ م و ر دنياك سطر خطه قدر وحبها في السجايا اول السطر صمنا عن القوت يوما ثم أ ع ق ب ه فطر ولا صوم نرجوه من الفطر شاطر ضعيفك ما أ ت ي ت من نشب وعد ذكرك أ خ ت ا ل ج ي ر ة الشطر عيشي بعز وموتي غير خ ا ض ع ة شفيت بالمطر بعد السقي بالمطر تضوع دارك مسكا وهي خ ا ل ي ة مثل ا ل ق س ي م ة بعد ا ل أ ص ه ب العطر ي ك أ ن م ا الروض لما طل باكرها من كل قطر بمشبوب من القطر و م خ ت ي ا ل مغانيها ب م ن ق ص ة إ ذ ليس ذلك من عجب ولا بطر وما أ ص ي ح بغربان الشباب قع ي ولا أ ن ا د ي غراب ا ل ر أ س لا تطر ي ويحمل الهم قلبي معفيا جسدي ر أ س ي أ ح م وظهري غير مناطر ي وما أ م ي ر ك يا ابن المجد منتسبا لكنه ابن تراب عنه منفطر والاسم لفظ أ ت ا ك القائلون به ن ا ئ ولم يدن للمعنى ولم يطر ي أ ب و ن ع ا م ة ب ا ل أ ع د ا ن مولده فكيف أ ص ب ح معزوا إ ل ى قطر يا طائر ضعا من الدنيا ولا تكر ي للفرخ واعتش و ل ل أ ر ز ا ق وابتكر ي و إ ن صديت فلا تشرب مدامهم فالعقل يرهب منها غائل السكر ي ك أ ن م ا الخير ماء كان وارده أ ه ل العصور فما أ ب ق و ا سوى العكر وما تريك مراء العين ص ا د ق ة فاجعل لنفسك م ر آ ة من الفكر من حاول الحزم في إ ز د ا ء ع ا ر ف ة فليلقها عند أ ه ل ا ل ح ا ج ة الشكر ومن بغى ا ل أ ج ر محظا فليناد لها برا فقيرا و إ ل ا قاه بالنكر أ ن س ى المواعظ في ردء الضحى أ ص ل ا وما أ ت ا ن ي بالروحات في البكر لم تغفل القول أ ي ا م تحاورني كم ذكرتني ف أ ل ف ت غير مذكر ي فعلت فعل تجار مخسرين به فاعبد الهك ترزق خير متجر ي ما للمذاهب قد امست م غ ي ر ة لها انتساب الى القداح او هجر ي قالوا ا ل ب ر ي ة فوضى لا حساب لها وانما هي مثل النفت والشجر ف ا ل ج ا ه ل ي ة خير من اباحتهم س ج ي ة الحارث الحراب او حجر ي فما أ ف ا د و ا سوى إ ح ل ا ل نسوتهم م ع ر ب ا ت ل أ ه ل الباطن الفجر و إ ن أ ح س ن من تعظيمهم رجلا صفرا من الحكم التعظيم للحجر وهل ثعالب طي في منازلها إ ل ا ت ع ا ل ب وحش بتن في الوجر ظل ا ل أ ن ا م وهذا منهج أ م م يهدي إ ل ى الحق ولا تجري. خل فملكهم ا ا ولا العبادة س ل خل ك و تجري ت ا ر ف م اذا نظرت كعبد راح مؤتجر يغنيك ي ظل سيال يستظل به عن سائل التبر في البنيان والحجر ارجع الى السن فانظر ما تقادمها فاحكم عليه ولا تحكم على الشعر فكم ثلاثين حولا شيبت ومضت ستون والشيب فيها غير مستعر وليس ذلك إ ل ا ص ب غ ة جعلت طبعا و إ ن قيل شاب ا ل ر أ س للذعر ي تمضي ا ل ح ي ا ة وما لي اثرها أ س ف و د د ت أ ن معير العيش لم يعر والموت يسلب ما في ا ل أ ن ف من شمم تحت التراب وما في الخد من ص ع ر ي ارى فراري من المقدار س ي ئ ة لو تعلم الخيل علمي فيه لم تعري ولا أ ل و م أ خ ل ا ل ح ا د بل رجلا يخشى السعير وما ينفك في سعري جر يا غراب و أ ف س د لن ترى أ ح د ا إ ل ا مسيئا و أ ي الخلق لم يجر ي وخذ من الزرع ما يكفيك عن عرض وحاول الرزق في العاني من الشجر وما أ ل و م ك بل أ و ل ي ك م ع ذ ر ة إ ذ ا خففت ذبال القوم في الحجر ف ا ل حواء ر ا ع ا ل أ ز د م خ د ر ة ولم ينادوا بسلم ربه الوجر ومن أ ت ا ه م بظلم فهو عندهم كجالب التمر مغترا إ ل ى هجر ي هم المعاشر ضاموا كل من ص ح ب و ا من جنسهم و أ ب ا ح و ا كل محتجر ي لو كنت حافظ أ ث م ا ر لهم ي ن ع د ثم ا ق ت ر ب ت لما أ خ ل و ك من حجر ي لا تقطع الحين مغتابا ل غ ا ف ل ة من النفوس ولا تجلس الى السمر توخ نقل ابي زيد وكتب ابي عمر وخل كلاما في ابي عمر اكرم عجوزك ان كانت م و ح د ة على التحنف او كانت بزنار نادت على الدين في الافاق ط ا ئ ف ة يا قوم من يشتري دينا بدينار جنوا كبائر آ ث ا م وقد زعموا ان الصغائر تجني الخلد في النار ما بين موسى ولا فرعون تفرقه ي عند المنون باكبار واصغار كانها ذات قر اطعمت لهبا ما ضمه الحطب من سدر ومن غار او ام اجر جرى قتل على نفر حر وعبد فجرتهم إ ل ى الغار ترمي بعضوين ذي نطق وذي خرس إ ل ى فم لصنوف الطعم فغار تناقض ما لنا إ ل ا السكوت له و أ ن نعوذ بمولانا من النار يد ب خ م س م ئ ي ن عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار ي خير من الظلم للوالين لو عقلوا عزل بعنف وغزل بالصنانير دللت حتى دنانير الى كتد و إ ن م ا ذاك من حب الدنانير فلا يغرنك المنسوج من ذهب فقد تواريك أ ط م ا ر بلا نير شدت مناطق نظر في ه و ا نفر من الملوك ثووا تحت الزنانير أ ل ه ى ا ل ب ر ي ة إ ل ق ا ء إ ل ى هضم ك أ ن م ا هو حصب في التنانير عافت ذئاب فلم يزجر معرتها مستضعفون لفقدان السنانير لا ينزلن ب أ ن ط ا ك ي ة ورع كم حلل الدين عقد للزنانير بها مدام كذوب التبر تمزجه للشاربين وجوه كالدنانير بيض لوابس ديباج حمدت لها سود الاماء وشعري الصنانير عصر شتاء وعصر قيض وعيد فطر وعيد نحر ويوم ن ع م ة ويوم بؤس ونحن في خدعه وسحر ك أ ن ن ا والزمان يمضي ركب سفين بلدج بحر يا ي طفل حلت بك الرزايا ف أ ن ت منها صريم سحر ب أ ي ذنب أ خ ذ ت فينا لم تجن ي إ ل ا كذنب ص ح سئمت الكون في مصر وكفري ومن لي أ ن أ ح ل جنوب قفري اعلل حين أ غ ر ت ب ا ل خ ز ا م ة و أ ش ر ب إ ن ض م ئ ت نزيع جفري أ ر ى ا ل أ ي ا م أ ن ض ا ء البرايا عليها من ه م أ ش ب ا ح سفري فما يبرقن من زول عجيب ولا يفرقن من صبح ونفر يسرن ي بمن حملن الدهر حتى ينخن بهم إ ل ى أ ب ي ا ت حفري فما فرع الفتاه إ ذ ا توارد بمفتقر إ ل ى سرح وظفر يفارقها ي الفتى والدمع جار كذاك جرت عوائد أ م دفر ي تحد شفارها لردى بنيها وما ترجى كرامتها لشفر ي غفرنا بين أ م ر ا ض الدنايا وربك أ ه ل إ ح س ا ن وغفر س أ ت ر ك ه ا م و ف ر ة لقوم وهل سمحت لمرتحل بوفري أ ل ا هذا اليقين فخذه مني ودع ل م م و ه ما بات ي ت حديث فواجر وشراب خمري وقتلى يطرحون ل أ م عمري ومهلك د و ل ة وقيام أ خ ر ى كذاك الدهر أ م ر بعد أ م ر ي وموت لا تؤخر عنه نفس تهدد بعده بصلاء جمري و إ ن الغمر كان به أ ن ا س يروون العفاه بكل غمري تفرق أ ي ه ا الجسم المعنى فجمعك للحوادث بات يمري وجدت بخيبر الحمى كثيرا ولم توسعك من رطب وتمر ي وما عاشرت في الدنيا خ د ي ل ا يريك م و د ة إ ل ا لقمري اهاب منيتي و أ ح ب ستري وخوف الشيخ من هرم وهتري ولو كنت الفنيق ومثل رضوى سنامي هدت ا ل أ ي ا م كتري الم ترني صرمت حبال عزم كما صرم الخليط حبال فتري هي ا ل أ ي ا م أ ع ي ن ه ا روان إ ل ى ا ل إ ن س ا ن من حول وشدر وما ي أ ت ي كما تهوى بضرب وطعن في صدور الخيل نتر وما عترت رماح الدهر إ ل ا لعتر سواي د ا ئ ب ة وعتري ك أ ن ي ا ل أ ض ب ط السعدي سعدي حماني يستجيش بكل قتر ي س أ ل ح ق رهط شداد بن عاد وقائل وفدهم قيل ابن عتر وكيف أ ر و م تقويم الليالي وقد بنيت على ختل وختر ا أ م ل ج ن ة رحبت وراحت وتعجز قدرتي عن نيل فتر وكم وترت لي النكبات قوسا ك أ ن الدهر يطلبني بوتري أ ر س ا ع ا ت أ م ك ر ساعيات فمن ربات أ ذ ن ا ب وبتر وكم من فارس عيت ق ن ا ة بمصرعه وصادته بقطر عبيط ضوائن ونحير جزر على من أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن تزري قد احتالت على السفه البرايا بما اتخذته من راح ومزر ي أ خ ف ت على ا ل م آ ت م ضعف أ ي د ورمت بشرب ذلك شد أ ز ر ي ح ي ا ة م ر ة وردا ضعاف ك أ ن ا منه في مد وجزر فما س ن ع ي تمر يداي شزرا وتنقض م ر ة ا ل أ ي ا م شزري هل ا ل أ م ر ا ء إ ل ا في خسار أ و الوزراء إ ل ا أ ه ل وزري لكل ش ي م ة و إ ل ى التغاضي أ ج ي ء الكل من خ و س وخزري تخيرت اللباس بنات سام و ن س و ة ح ا م ة لم تستر ب إ ز ر ي بودي أ ن ت ه ب من المنايا فتعلم أ ن ن ي لم يشو ي حزري ولاه العالمين ذئاب ختل تكون من الشقاء رعاه ك ز ر ي وما سمحت ليعربها الليالي وحي نزارها إ ل ا بنزر ف إ ن بخلت عليك نجوم صدق فقد مطرتك أ ن و ا ع ب غ ز يجل الملك عن نظم ونثر وعن خبر تحدثه ب أ ث ر وتذقل فيه ه ذ ه الشمس حتى تعود ك أ ن ه ا دينار عثر ي وكم دثرت مغان من أ ن ا س وقد ضاقت بذي لجب ودثر ي إ ذ ا أ ث ر ي ت من صبر جميل ف أ ن ت و إ ن فقدت المال مثري كثير من تكبر بالمعالي على ما كان من قل وكثر أ ح ا و ل من بني الدنيا صلاحا و ت أ ب ى أ ن تجيب نفوس غثري و أ و ث ر أ ن أ ص و ن ه م بجهدي وكيف إ ث ا ر ت ي والموت إ ث ر ي أ ح ا ذ ر في الزمان الرغد ج ذ ب ا و آ م ن في الجدوب زمان طثري وبثر مائح الحدفان يطمو إ ذ ا التقت المياه بكل بثر ي ولو أ ن ي عثرت على ا ل ت ر ي ا لكنت محالفا زللي وعثري و أ ه ل ح ز و ن ة ح ز ن و س ه ل تسلوا انثووا بثرا بمتر ي ر أ ي ت ا ل ح ك ث طوف كل افق وجاب الارض من مصر وكفر ي وكيف يثمر الانسان وفرا ولم يخرج من الدنيا بوفري ولم ار مثل ايامي سراعا خيول فوارس وركاب سفر ي البيت لقد لاهل لما عجبوا أ ت ا ه م علمهم في مسك جفر ي و م ر آ ة المنجم وهي صغرى أ ر ت ه كل ع ا م ر ة وقفر أ ل م ا تعجبي من غير سخر ي لقدح الدهر في جبل وصخر ومخر الغادر الهجري أ ر ض ا لهتك أ و ا ن س كبنات مخر ي وما كان ت ت ج ا ر ب من رجال سوى ملك يرام وحب فخر ي كفاك اللب ر ح ل ة جاهلي تزير ك ئ ي ل ة وبلاد نخر ي ومن يذخر لطول العيش مالا ف إ ن تقاي عند الله ذخر ي أ ل م ترني مع ا ل أ ي ا م أ م س ي و أ ض ح ي بين تفليس وحجر توخى ا ل أ ج ر في وحش و إ ن س ففي كل النفوس مرام أ ج ر ي ولا تجنبني ا ل إ ح س ا ن ظنا إ ذ ا ما كان نجرك غير نجر ي و إ ن هجر المجاور ف ه ج ر ن ه ولا تقذف حليلته بهجر ي وخف شر ا ل أ ص ا غ ر من بنيه وقل ما شئت في أ س د و أ ج ر ي ولن تلقى كفعل الخير فعلا ولا مثل ا ل م ث و ب ة ربح تجري توقع بعد هذا الغي رشدا فمن بعد الظلام ضياء فجري حشدت أ و انفردت فلليالي كتائب سوف ت ط ر ق ن ي بمجري وويح النفس من أ م ل بعيد ل أ ي غ ا ي ة في ا ل أ ر ض تجري زجرت لك الزمان فلا تضيع يقين عيافتي وصحيح زجري ب ح ك م ة خالقي ط ي ونشري وليس بمعجز الخلاق حشري وقد رفق الذي أ و ص ى اناسا بعشر في ا ل ز ك ا ة ونصف عشر ي إ ذ ا أ ش ر ت أ ك ف من رجال فما أ و ل ى أ ن ا م ل ه م ب أ ش ر ي أ ح ب ك أ ي ه ا الدنيا كغيري و أ ش ر ا ن ي قلاك ولست أ ش ر ي ونهوى العيش فيك مع الرزايا وما طولت من خمس وعشر ي وهذا الدهر بشر بالمنايا ف ل ن ف ر ح ت ببشر أ م بشر ي تخون أ ر ب ع ي ومضى بخمسي و أ ع ل ق في حبال الشمس عشر ي سطور نحن نكتبها ليال مداها كالمدى غريت بقشر أ ع ن عفر تلم بسرب عفري وتغفر في ا ل ش ك ا ت ل أ م غفر أ م ا في ا ل أ ر ض من رجل لبيب فيفرق بين إ ي م ا ن وكفر وجدت أ ب ا ك مفتريا حديثا ف أ ن ت على مقص الشيخ تفري ت أ م ل هل ترى في الدار شفرا ك أ ن العين ما سترت بشفر خطوب الدهر من بيض وسود عصفن بكل ذي بيض وصفر ي إ ذ ا أ ت ي ت ملء يد طعاما ف أ ط ع م من عراك ولو كظفر ي خذ ا ل م ر آ ة واستخبر نجوما تمر بمطعم ا ل أ ر ي المشور تدل على الحمام بلا ا ر ت ي ا ب ولكن لا تدل على ا ل م ش و ر غدت دار الشرور ونحن فيها فمن يهدي إ ل ى دار السرور لقد بدرت حالا بعد حال فصرت إ ل ى الغرور من الغرور فصبرا إ ن أ م ر عليك عيش ف إ ن ك في المقام على المرور أ ف ي ا ل إ ح س ا ن غربا جاء جذبا وعند الشر ماء في حدوري ف إ ن ك لا إ ل ى شهب الثريا بلغت ولا حسبت من البدور وتخمص من مطاعمها رجال ل أ ن ه م م ه ا ملء الصدور ودفن الغانيات لهن أ و ف ى من الكلل ا ل م ن ي ع ة والخدور تزوج إ ن أ ر د ت ف ت ا ة صدق ك م ض م ر ن ع م ة دام على الضمير إ ذ ا اطلع ا ل أ و ا ن س لم تطلع إ ل ى عرس تمر ولا أ م ي ر أ ر ى بشرا عقولهم ضعاف أ ز ا ل و ه ا لتعدم بالخمور أ ب ا ن و ا عن قبائح منكرات فدع ما لا يبين من ا ل أ م و ر وعاشوا بالخداع فكل قوم تعاشر من ذئاب أ و نمور إ ذ ا ضحكوا لزيد أ و ل ع م ر ف إ ن السم ي خ ب أ في العمور أ و ى ربي إ ل ي فما وقوفي على تلك المنازل والاوار أ و ر ي إ ن ط و ذاك الربع بربر أهله بربرب طواري نوب أودى عواري الفتى متعقبات بطون بناته منها عواري فنزه ناظريك عن الغواني و أ ك ر م جارتيك عن الحوار ي إ ذ ا قصر الجدار فلا تشرف لتنظر ما ت س ت ر في الجوار ي وجدت مدى الحوادث واقعات بلبات المثلب والحوار ي ولا تعجبك ريا عند ريا ولا نور تبين من نواري و أ ع ر ض عن جوار الدار أ و ف ت عليه ب ز ي ن ة أ ص ل ا جواري تطلع من سوارك باختلاس إ ل ى خلخال غيرك والسواري زوار ئ بالعشي ومزر شرب يكثر مرزياتك والزواري عليك العقل و ف ع ل ما ر آ ه جميلا فهو مشتار الشوار ولا تقبل من ا ل ت و ر ا ة حكما ف إ ن الحق عنها في تواري أ ر ى أ س ف ا ر ه ا ليهود أ ف ح ط بواري قد حسبن من البواري إ ذ ا أ خ ل ص ت للخلاق سرا فليست من ضوائرك الضواري و إ ن مر الصوار فلا تلفت بمطرد النسيم إ ل ى ا ل ص و ا ر ط و ا ر من زنادك مثل كاب متى ما حلت الغير ا ل ط و ا ر ئ اسرب حول دوار ا ل نساء ب م ك ة أ و عذارى في دوار وجدت الناس ك ا ل أ ر ض ي ن شتى فمن دمث يريع أ و حراري جليس الخير كالداري أ ل ق ى لك الريا كمنتسم العرار ي ولكن ضده في الربع قين أ ط ا ر إ ل ي ك مفترق الشرار يباكر ي ظالم جنثا وعرا كما بكر الظليم على العرار ي وحب العيش أ ع ب د كل حر وعلم ساغبا أ ك ل المرار ي يوقره الكرى فيقر طورا ويمنعه الحذار من القرار أ ل ا ح فلم يعج بغرار نوم لبيضات وضعن على غرار فما للمين ينطق بالتنادي وما للحق يهمس في السرار أ ص ا ح ك أ ن هذا الدهر شهر خلقنا منه في ليل السرار وكم عاد أ ب ا د وكم ثمود أ ت ا ه ا صالح ذات المرار فمهلا يا متمم إ ن ف ث ر ا حوت من مالك د ي ة الفرار عتابك خالدا لم يجد شيئا ولا نص الملام على ضرار ي لجات إ ل ى السكوت من التلاحي كما ل ج أ الجبان إ ل ى الفرار ي ويجمع مني الشفتين صمتي و أ ب خ ل في المحافل بافتراري وكان ت أ ن س ي ب ه م قديما عثارا حم في شاو اغتراري ياست من اكتساب الخير لما ر أ ي ت الخير وفر للشرار ولم نحلل بدنيانا اختيارا ولكن جاء ذاك على اضطرار أ ر ا ن ا اللب أ ن ا في ظ ل ا ل و أ ن ا موطنون بشر دار ي ندار على الذي نهوى سواه بحكم الله في الفلك المدار وما يدريك و ا ل إ ن س ا ن غمر وقد يدرى خليلك وهو داري لعل مفاصل البناء تضحي طلاء ل ل س ق ي ف ة والجدار يرجي ي الناس كلهم ح ض و ظ ا و ل ل أ ق د ا ر فعل باقتدار وما رتباتهم إ ل ا غروب دوائب في طلوع وانحدار إ ذ ا كان الذي ي أ ت ي قضاء فمكثي ليس ينقص عن بدار تخيم يا ابن آ د م في ارتحال وترقد في ذ ر ا ك و أ ن ت ساري و ي أ م ل ساكن الدنيا رباحا وليس الحي إ ل ا في خسار غدا العميان في شرق وغرب يعدون العصي من اليسار ق ن ي فوارس ما كان منهم فوارس رحرحان ولا النساء أ ص ا ب ا ل أ خ ف ش ي ن بصير خطب اعاد ا ل أ ع ش ي ي ن بلا حوار وغيل المازني من الليالي بزند من خطوب الدهر وار ي وللجرمي ما اجترمت يداه وحسبك من فلاح أ و بوار ي ف أ م ا فرخه فبلا جناح يطير بحمل أ ق ل ا م جوار ي ولم يهم بلقط الحب يوما فيوجد رهن أ ش ر ا ك دوار ي ولا يرد المياه إ ذ ا هواف من ا ل أ ف ر ا خ متن من ا ل أ و ا ر ي أ ت م من النسور بقاء عمر نسور الطير للشهب السوار ي واكثر ما شكاه من الرزايا عواري لضيعته عواري فطورا بالمغارب مستشارا وطورا بالمشارق في غراري ولم يخف الحمام ف ا ل ج أ ت ه م ط ل ا ت الصقور الى ت و ا ر ي اجل من الفريد لخازنيه وابقى في الاكف من السواري وما نفع المبرد من حميم وصادت ت ع ل ب ا نوب ضواري لا ت ط ل ب الغرض البعيد وتسهري ما يقضي ياتي وطالب لم يبهر جيل فجيل يذهبون وينطوي خبر ويصبح خ ا م ل كمشهر ي والمرء يغشاه الاذى من حيث لا يغشاه ف ا ع ج ب من صروف ا ل أ د ه ر ومحمد وهو المنبا يشتفي لمكان أ ك ل ت ه م قطاع ا ل أ ب ه ر لا تغبطن على الهبات ف إ ن ه ا زهر يزول مع الزمان ا ل أ ز ه ر والنفط يظهر للعيون و إ ن مضت س ن ة له ف ك أ ن ه لم يظهر في كل عام تستهل عام غمائم بشقائق النعمان أ و بالعبهر ومن ا ل ر ز ي ة عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهقر ومحاسن الدنيا ا ل أ ن ي س و إ ن م ا أ ش ب ا ح سادتهم أ ه ل ة أ ش ه ر و إ ذ ا أ ر د ت م للبنين ك ر ا م ة فالحزم أ ج م ع تركهم في ا ل أ ظ ه ر و ا ل ر أ ي أ ن ت د ع الصوارم كلها بقرى المشارف والرماح ب س م ه ر ي اصحاب ل ي ك تاهلكوا ب ظ ه ي ر ة حميت وعاد بالرياح ا ل س ر س ر ي هون عليك انلت نصرا في الوغى ام قال جدك صادقا لا تنصري كسرى اصاب ا ك س ر جابر ملكه والقصر كر على تطاول قيصر لا تحمدن ولا تذمنن امرا فينا فغير مقصر كمقصر ي اليت لا ينفك جسمي في أ ذ ن حتى يعود إ ل ى قديم العنصر و إ ذ ا رجعت إ ل ي ه صارت أ ع ظ م ي تربا تهافت في طوال ا ل أ ع ص ر والله خالقنا اللطيف مكون ما لا يبين لسامع أ و مبصر أ ي ا م لم تكف المواطن كوفه لمكوف أ و ب ص ر ة لمبصر ي كم أ ه ر م الفتيات وقت ذاهب والشمس تطلع كالفتاه المعصر ي والعقل يعجب للشروع تمجس وتحنف وتهود وتنصر ي فاحذر ولا تدع ا ل أ م و ر م ض ا ع ة وانظر بقلب مفكر متبصر فالنفس إ ن هي أ ط ل ق ت من سجنها ف ك أ ن ه ا في شخصها لم ت ح س ر والطول في وسط البنان ل ع ل ة كالنقص في إ ب ه ا م ه ا والخنصر يا نفس آ ه ل متجر متنزر جربته فرجعت عين المخسر على ابن أ د يفترون كما افترت قدما على النمروز ش أ ن ا ل أ ن س ر سر سيعلن و ا ل ح ي ا ة م ع ا ر ة ولتقضين بها ديون المعسر كخبيء نعم وبئس يخبا فيهما ويكون ذاك على اشتراط مفسر ي أ ن ا في إ س ا ر الدهر لست بمطلق أ ب د ا ف أ ش ر أ خ ا ا ل ط ل ا ق ة أ و س ر ي والعيش جسر نال من هو جاسر أ و كاد فيه وخاب من لم يكسري س ر قرنت ي وإذا بلام ل م مضمرا فتحت به فكأنها لم فكأنها فتحت ت به ك وكأن من بلغ العلا لم ينخفض و ك أ ن من فقد الغنى لم يؤسري ويدلني أ ن الممات ف ض ي ل ة كون الطريق إ ل ي ه غير ميسر لولا نفاسته لسهل نهجه ك أ د ى الضعيف على اللئيم المقسر آ ل ي ت لو رزق العديم ف ط ا ن ة لنفى الهموم وبات غير محسر ولئن يعد حمامه خير له من أ ن يضاف إ ل ى د و ا ت المنسر و إ ذ ا المعلى عاد أ ك ث ر مغرما فاقنع بفذك من قداح الميسر النفس عند فراقها جثمانها م ح ز و ن ة لدروس ربع عامر ي ك ح م ا م ة صيدت ف ت ن جيدها أ س ف ا ً لتنظر حال وكر دامري س أ ل ت منجمها عن الطفل الذي في المهد كم هو عائش من دهره ف أ ج ا ب ه ا م ئ ة ل ي أ خ ذ درهما و أ ت ى الحمام وليدها في شهره قلب الزمان فرب خود تبتغي زوجاً خوض وتبذل غاليا من مهره إ ن كانت ا م ر أ ة الفتى في طهرها فلعله لم يغشها في طهره كره الجهول بناته وسليله أ ج ن ى لما يغتاله من صهره أ ع د ى عدو لابن آ د م خلته ولد يكون خروجه من ظهره و س ف ا ه ة ا ل إ ن س ا ن م و ه م ة له ب ذ القوارح في الرهان بمهره وعقاب والدك الرؤوف تحدب ويشق أ ن ف الطرف خ ش ي ة بهره أ ت س ر شيبك عن جليسك ظله والشيب ليس بعاجز عن جهره كم سائل وافى ودارك سائل سائل وافى الغنى فيها نهر عاد بنهره والغمر إ ن لم تهده شمس ا ل ض ح ا لم يهده جنح الظلام بزهره فاضرب يتيمك طالبا ت أ د ي ب ه ما عد ذلك راشد من قهره والسعد يثني المستضام كغالب سهك الجباله من ا ل أ ن ا م بفهره والنحس يعتاد البصير ولبه حتى فتى يقيم عشاءه في ظهره قدم الفتى ومضى بغير ت أ ي ن ة كهلال أ و ل ل ي ل ة من شهره لقد استراح من ا ل ح ي ا ة معجل لو عاش كابد ش د ة في دهره أنوار الأنوار من سنة تحسب ومن البوار م ه ن عرضن بواري بيض دوار للقلوب ك أ ن ه ا عين بدوار وعين دوار ي ه ذ ه أ و ا ر ي المنازل ما درت أ ن ي أ و ا ر ي في حشايا اواري أ م ا فواري المين عنك فصادفت سمعا و أ م ا الوجد منك فواري و إ ذ ا الحواريات ص د ن ك فابتكر مثل الحواريات إ ث ر حوار ي ي ر أ م ن سقبا في الرواح و إ ن م ا تبني على حور ا وحسن حوار يلعبن ي بالزوار لعب قوامر و إ ذ ا بلغن رضا فهن دوار ي مثل الصوار إ ذ ا ش م ن ت صوارها فشجون قلبك للهموم صواري فاجعل سواري غ ا د ة وبراهما لبرا غواد في الركاب سواري يرقلن في خلق الشوار وفوقها أ خ ل ا ق إ ن س للقبيح شواري لا تشكون ففي الشكايه ذ ل ة ولتعرضن الخيل بالمشوار ي اليت ما منع الخوار أ و ا ب د ا في هظ شابته والنقى الخوار ي ريع اللبيب من المشيب ل أ ن ه ما زال يؤذن بانتفال جوار ي ما أ ب أ س الحيوان ليس لنابت اسف بما يبدو من النوار و ك أ ن من سكن الفناء متى غدا للقدر لم ينزل له ب ط و ا ر ي تلك النسور من الوكور طوائر ومقادر من فوقهن ط و ا ر ي إ ن العواري ي س ت ر د جميعها فالراح منها والجسوم عواري أ ش ب ا ح ناس في الزمان يرى لها مثل الحباب تظاهر و ت و ا ر ي يخلطن فيه بغيرهن فما مضى غير الذي ي أ ت ي وهن جوار ي أ ع ي ا سوار الدهر كل مساور ورم الخليل ب أ س ه م الاسوار فاحذر و إ ن بعدت غزاتك في العدا قدرا أ غ ا ر على أ ب ي المغوار زجرت قواريها الزواجر بالضحى والحادثات من الحمام قوار ي لو فكرت طلب الغنى في ذاهب ا ل أ ك و ا ر ماقعدت على ا ل أ ك و ا ر والندب في حكم الهدان و د الصبا ك أ خ النهى والدمر كالعوار ويقال إ ن مدى الليالي جاعل جبلا اقام كزاخر موار ي جرت القضايا في ا ل أ ن ا م و أ م ض ي ت صدقا ب أ س و ا ر ولا أ س و ا ر لا ت أ ن ف ن من احترافك طالبا حلا وعد مكاسب الفجار فالمجد أ د ر ك ه على علاته قوم بيترب من بني النجار و إ ذ ا أ م ن ت على ا ل ض ع ي ن ة ز ل ة فاصفح إ ن اطلعت من الاجار فلهذه النفس الكذوب تشوف حتى تكف عن ا ل أ ذ ى بهجار والقول يوجع والعتاب ض غ ي ن ة والهجر مشتق عن الاهجار فاختر لنفسك منزلا تخلو به كل الثعالب رائح لوجار ر أ س ابن آ د م أ ص ل ه وفروعه قدماه ضد النبت و ا ل أ ش ج ا ر و إ ذ ا قطعت رؤوس تلك فجائز يوما تراجعها بحكم جاري ومتى نزعت لحلف روح هامه فهو الردى عمدا بغير شجار ي والشر في طبع ا ل أ ن ا م ف إ ن يبن شيئا سواه فليس خ ي م ا ج ا ر ي هفت الجبال من الرجال بعسجد أ و ف ض ة وهما من ا ل أ ح ج ا ر رغبوا ف أ ز ه د من ترى فوق الثرى يبغون عند الله ريح ت ج ا ر الشيب أ ز ه ا ر الشباب فما له يخفى وحسن الروض ب ا ل أ ز ه ا ر ود الذي هوي الحسان لو اشترى ظلماء لمته ب أ ل ف نهار والناس مثل النفت أ ي ب ه ا ر ة ذهبت فلم تنفض س ل ي ل بهار ليت الجياد غ د ا ت صادفها الردى ما أ ع ق ب ت بنتائج ا ل أ م ه ا ر هار عليه موقف من خائف للدهر ف ت ك ت سائف أ و هار لولا ا ل س ف ا ه ة ما تعلل جاهل بتخير ا ل أ ح م ا ء و ا ل أ ص ه ا ر إ ن ا لفي وقت الغروب وقد مضى زمن الضحاء و س ا ع ة ا ل إ ظ ه ا ر ما ام دفر في ا ل ح ي ا ة م ر و ع ة بطلاق ذي شرف ولا بظهار ي ولقد تشابه في الظواهر مولد حل النكاح ومولد بعهار ي والانس في عماء لم يتبينوا بالفكر إ ل ا ح ك م ة القهار يبغي ي الطهار تناسق ومحله في مومس برئت من الاطهار ي ومن الرزايا ما يفيء لك العلا كالمس كفاح بموقع ا ل أ ف ه ا ر أ ث ن ي ت من مر السنين ولم أ ر د أ ث ن ي ت من ضوء السنى البهار وجهرت من قلب و الوداد ذ م ا م ه ا و د م م ت في سري وعند جهاري وشهرت في الدنيا ومن لي أ ن أ ر ى كالنير الفاني مع الاشهار وكان ساهره السماء تضمنت انفا من التسهيد والازهار سبحان ربك هل يزول كغيره شرف النجوم وسؤدد الاقمار فكان من خلق النفوس راى لها ظلما فعاجلها بسوء دمار ما سرني ب ق ن ا ع ة أ و ت ي ت ه ا في العيش ملكا غالب ودمار ومن المعاشر من يكون ثراؤه مهر البغي و ب س ر ة الخمار والشر مشتهر المكان معرف والخير يلمح من وراء خ م ا ر ويقامر ا ل إ ن س ا ن طول حياته قدرا تمنع ه من رضا بقماري خ ف م ن تود كما تخاف معاديا وتمار فيمن ليس فيه تماري فالرزء يبعثه القريب وما درى مضر بما تجني يدا أ ن م ا ر ي يغدو الفتى والخيل ملك يمينه و ك أ ن ه غاد بلب حماري فاذا ملكت ا ل أ ر ض فحم ترابها من غرسه شجرا بغير دمار إ ن قلت السمراء عندك ب ر ه ة فجزا بمحض م ر ة وسمار ي وقد ادعى من ليس يثبت قوله عظم الجسوم و ب س ط ة ا ل أ ع م ا ر ما كابر إ ل ا ك آ خ ر غابر والحق يعلم وجهه ب أ م ا ر وتغنت الدنيا بصوت واحد لا تحسن ا ل ر ب د ا ء غير زمار ي ومن المجرب والمدى متطاول عدت كواكبه من ا ل أ غ م ا ر و ش ر ف ت ك أ س ا في ا ل ش ب ي ب ة سادرا فوجدت بعد الشيب فرط خمار ي ما بال هذا الليل طال وقد يرى متقاصرا عن ج ل س ة السمار أ ت ر و م فجرا ك ل ح س ا ن ودونه نجم أ ق ا م ه تمكن المسمار تلقى ا ل ف ت ا كالريح ان اودعته سرا أ ذ ي ع ه فصار كالمزمار مازال ملك الله يظهر دائبا إ ذ آ د م وبنوه في الاضمار تمنع دمارك إ ن قدرت ف إ ن ن ي عدت الخطوب فما حميت دماري تقف الضعائن من ن و ي ر ة أ ج م ر ت ا ج م ل ه ا سحرا لرمي جماري و ع د ت من عمار م ك ة بعدما كنت ا ل م ر ي د ة يعد في العمار ي فليغن عن لبس الشفوف نسائجا بالتبر لبسك ر ث ة ا ل أ ط م ا ر جاءتك ل ذ ة س ا ع ة ف أ خ ذ ت ه ا بالعار لم تحفل سواد العار وابتعت ما يفنى ب أ غ ل ى سعره هل الخلود ب أ ر خ ص ا ل أ س ع ا ر وعريت ب ا ل ك أ س الكميت عن التقى فاعجب لجسمك وهو كاس عار ي وسوائل ا ل أ ش ع ا ر غير لوابث ولو ا ر ت د ي ن سوائر ا ل أ ش ع ا ر تلف البصائر والزمان مفجع أ د ه ى و أ ف ج ع من توى ا ل أ ب ص ا ر بلغ الفتى هرما فظن زمانه هرما وذم تقادم الاعصار أ ع ص ر كم ا الفتيات بعد شبيبة عجزا ودنياهن ا ي شبيبة ن ل بعد ع ورميت بالهمم الطوال وغالها بالهمم كر الخطوب فوعوضت بقصاري والوحش في الفلوات أ ج م ل عشره للمرء من أ ه ل ي ه في ا ل أ م ص ا ر و إ ذ ا حصلت مراقبا في منزل سكانه قل فيت خدن حصاري والحلم أ ف ض ل ناصر تدعونه فالزمه يكفك ق ل ة ا ل أ ن ص ا ر ي وتفكر ا ل إ ن س ا ن يثني غربه ويرد جامحه إ ل ى ا ل إ ق ص ا ر ما حركت قدم ولا بسطت يد إ ل ا لها سبب من المقدار خطب تساوى فيه آ ل محرق وملوك ساسان ورهت قدار يدري الفتى كم عاش من أيامه الفتى عاش يوماً كم من وما هو كم يعيش بدار ي وتجوز معرفتي بمسقط هامتي في الورد لا بالقبر في الاصدار داران ي أ م ا هذه ف م س ي ئ ة جدا ولا خبر لتلك الدار ي ما جاء منها وافد متسرع فنقول ل ل ن ب أ الجديد بدار ي والملك ثبت للقديم و أ ب ر ز ت بلقيس ع ا ر ي ة بغير صدار ي ولرب اجساد جديرات ا ل ث ر ى بالصون عادت في طلاء جدار ي جسد ت و ا إ ن تفترق أ ج ز ا ؤ ه لم تنا عن فلك عليه مدار ي و إ ذ ا بدور المال هبت محاقها فهلال مجدك غير ذي إ ب د ا ر ي بالغار من هضي عماي تنازل ما زال توقد ناره بالغار وكبائر ا ل أ ش ي ا ء تحدث غيرها فتعيدها م و ص و ف ة بصغار ومغار هذا الدهر تقطع خيله أ س ب ا ب حبل ل ل ح ي ا ة مغار لا تبخلن على خليلك إ ن بغى خلا سواك ف ت ب خ د ي وتغاري لا تجعلن هندا هنيده ف و ك فالتصغير مقرون إ ل ى الاصغار إ ن ف ر ي ا حين صغر لفظها أ ه ل ا ل ب س ي ط ة مادنت لصغاري غسل المليك بلاده من أ ه ل ه ا بالماء إ ذ جاءوا بسوء شنار ي ويقال إ ن الله جل ثناؤه يوما يطهر أ ر ض ه بالنار كم س ل م عبد الهوى فوجدته فيما يحل كعاقد الزنار كذبوا ان ادعوا ل الهدى فجميعهم يسعون في تيه بغير منار فاهرب بدينك من أ و ل ئ ك إ ن ه م حربوك واحتربوا على الدينار يا شهب إ ن ك في السماء ق د ي م ة و ش ر ت ا ل ح ك م ا ء كل مشار ي اخبرت عن موت يكون منجما أ ف ت خ ب ر ي ن بحادث الانشار من للمملك تبع أ و قيصر لو كان مثل مليكك العشار والدهر مفتن الغوائل مهلك رب الحسام وحامد المئشار صمما حشا أ ذ ن ا ل ك م ي ك ودرهم كمه ن أ ح ل بناظري بشار والناس في ضد الهدى متشيع لزم الغلو ة وناصبي شاري بخل ا ل أ ن ا م فهل ترى من قائل أ ف ن ى عشار الكوم حسن عشاري و ك أ ن تعشير الغراب محدث أ ن الخليط يحل فيه في تعشاري والعمر مقسوم على ا ل أ ك و ا ن بالجزء ا ل أ ق ل وليس ب ا ل أ ع ش ا ر كيف الرباح وقد تالى ربنا بالعصر إ ن ا ل م ر أ ة حلف خسار وتقاسم ا ل أ ي ا م من مرت به من أ ه ل ه ا كتقاسم ا ل أ ي س ا ر هي س ب ع ة مثل القداح فوائز متساويات في غنى ويسار متشابهات ما اقتضين من الفتى نفسا فرام اللي ب ا ل إ ع س ا ر ومن العجائب أ ن ن ي اعان بها أ ر ج و ا ل م ن ي ة أ ن تفك إ س ا ر ي والموت ي أ خ ذ كل حين باكر أ و مظهر أ و رائح أ و ساري ومن الجهات الست لا هو طارق من عن يميني م ر ة ويسار ما يفخر الاسدي بعد حمامه بنسور م ع ر ك ة ولا ب ن س ا ء يا ام دفر انما ا ك ر م ت عن امه وحقك ان يقال دفاري و إ ذ ا التفمت ظننت ذات ن ظ ا ر ة ومتى سفرت قبحت في ا ل إ س ف ا ر غلب السفاه فكم تلقب معشر بالمؤمنين وهم من الكفار ومن ا ل ب ل ي ة أ ن يسمى صادقا من وصفه ا ل أ و ل ى كذوب فار ي طلب اللئيم من اللئام تحرما والخافرون أ ت و ه ب ا ل إ خ ف ا ر ورميت أ ع و ا م ي ورائي مثلما رمت المطي مهامها الجفار وركبت منها أ ر ب ع ي ن م ط ي ة لم تخل من ع ن ة وسوء نفار بذل الكريم عتائرا من سارح ف أ ف ا د من شكر عتائر فار ي حادث كتابك فهو آ م ن جانبا من أ ه ل تسبيد و أ ه ل وفار ي وفوائد ا ل أ س ف ا ر جمع السفر في الدنيا تفوق فوائد ا ل أ س ف ا ر والعيس تؤثر بالنضار وتمتري نظر ا ل م ع ي ش ة في فلا وجفار ي حست الظلام ف آ ض تعصره ا ل ض ح ا من بين أ ع ط ا ف لها ودفار والطرف أ ج ف ر ه القضاء فخصه بالرخص ما فيه من ا ل إ ج ف ا ر و ا ل آ ل شخص الحي أ ي ن لقيته ف ك أ ن ه في المين آ ل قفار شبح يعود إ ل ى التراب فينطوي كهشيم رغل أو ح ط اين م ص ف ا ر أ ي الخليط لقد ت أ ب د ربعه والحي أ ج م ع حله في أ ح ف ا ر ي أ م ل تعلق بالنجوم فلا تقل عند النعام ولا مع ا ل أ غ ف ا ر رمنا ا ل م آ ر ب بالسفاه ولم تكن لتنال إ ل ا ب ا ن ت ظ ا ء ش ف ا ر ي ألقاك عن عفرن وجسمي ب ن ي ة ع ف ر ي ة والزند غير عفار ي شذ التقي فما يقاس على أ ب ي ذر وشيمته رجال غفار ي أ ر أ ي ت أ ز د الجزع بعد فريسها تعتام ب ا ل أ ظ ف ا ر جزع ظفار ي و ا ل ص ف ح قد غسل الدجى بمعينه إ ل ا ب ق ي ة إ ث م د ا ل أ ش ف ا ر ي أ ف ر ا ن ربك قلما فعل الفتى ما ليس محوجه إ ل ى استغفار